أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إ ب ر ا ه ي م إ ن ه كان ص ف ي ق ا نبيا إ ذ قال لابيه يا أ ب ت لم تعبد ما, تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شركه ا ء ن من ي ا ل ع ل م ما لم ي أ ت ك ف ا ت ب ع ن ي أ ه غير ا ط ربحيه ذات مضمون اجتماعي ي ا أخاف أن موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا أبت م ي ه اخاف أ ن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أ ر ا غ ب أ ن ت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهن ارجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك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 وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له, وهبنا له اسحاق ويعقوب وكل من جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم و ج ع ل ن اسماء لَهُمْ ن صِدْقٍ الله ا مُوسَىٰ ك الحسنى ن م خ ص ا وَكَانَ و ل ا ب ي وَنَادَيْنَاهُ ا ا مِنْ ن ج م و ق ب ن نجيا ا ه و ع ه ب ن ا ل ه م ن ر ح م ت ن ا أخاه, أخاه هارون ن ب ل ا ي ل ل ع ل و ي الاسلاميه ك ت ب إ